الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه بالنسبه الاسئله التي وصلت واحد بيسال قال باع التحيه ما هو حكم الوديعة الاستثماريه والله وانا اشيل بعرف في الوديعة حسب متابعتي الاحداث واستفتاءات بعض الناس اللي بنتعاملوا فالوضيع هذه أطمئن في نهاية ربا بس يسموها استثمارية بغير الاسم لأنك بتضع لك مال تفتح حساب بعض البلوك بيتخلت لك زي مليون بيو السنة جاء بخلت لك استثمرناه لك بيجا مليون ومتين ها ده ربا قال لي مليون ومتين والاستثمار الاستثمار بتعال شنوه؟ الاستثمار, الاستثمار ليه يكون في في مقام المضاربه والمضاربه دي طبعا البنك ما بخش فيها ليه لانه المضارب او اول ال الصحب المال ما بخش في المضاربه لانه من اصول المضاربه ده الاستثمار ان حته التدريب دول قروش تديه 3 مليون تقول له التاجير ليه فيها اذا ربح حد لكذا من من المال اذا خسر بتحمل الخساره صحيح فلوس تفتكر لو جاولك كده بتاخوش مع البنك انت كذا بره هتفكر ده الاستثمار في شقه تاجر يعني تديلك دول نمشي التماشي بتاعك ايه تاجيلك شنو ربح يقول لك الربح ليه زياده كده ويخسر حد فرح انت ثاني بتاخد قرش وتاخد قرش في البنك ما بتاخد قروش عشان كده ده بيضاع لك نسبه بتاعه ربح مضمونه بخسر ما خسر ربح المهم في نهايه المطاف هي دبليو 3 يشيل منك في التاجه فيديك حسب الشرط وبعدين مظبوط بالقانون بتاع العملات المصرفيه بملزم حتى لو خسر يديك يديك شروط الفائده وده غريب خالص يعني فما لا يسمى وديع الاستثمارية إذا كان هناك طريقة ثانية بالطريقة القطة لك دي لا يعنيش لكن دي أنا أكيد بعرفه في متابعته لمسألة في الأحكام بتاع الوديع الاستثمارية في البنون ويعوشها غالبة إنه ربح مظلوم وروح البطنون ده هو في النهاية خدت لك جروش عن ذلك وبعد ذلك بيضف لك عليها شنو تدع له زي دين زي دين هنا وبعد ذلك بخدت لك عليها شنو وخدت لك عليها فايدة ما ما بجوزها فيمكن غير كده تعال جاوبني هذا الجواب على سؤال السائل بيصل قال الا يتناقض امر الصوفيه مع الحديث الاول ان بل اعماله في النيات وهم يريدون بافكارهم عباده الله ولنا ان نستشهد بحديث الذي قال فرح اللهم انت عبدي وانا ربك والله ما هو طبعا اذا انت تتابع الصوفيه بشوفها الصوفيه قال لي الكلام ده كلام طويل لكن انما الاعمال بالنيات حديث مفهو كثير من الناس مفهومه انقطع ومنهم هؤلاء المتصوفون ومن فاعليه يعني تجيء بعمل عمل غلط بيقول لك انما الاعمال بالنيات مثلا تيجي لواحد صوفي مثلا شغال نومه لا يثينو وينطق من تحت لفوق ومن فوق لتحت ويقلب نومه والنومه موه ليله انا نوب ارسو ارسق منتوراني قاموا يجرون تقول لي يا اولاد بذكر تقول يا ديفيد اهو قال لي يقول انما العمل بالنيات هو العمل ذاته العمل هو العمل صاح انما العمل بالنيات اذا صح العمل اول شيء العمل يكون صحيح بعدك تصحح النيه فاذا صح العمل وفسدت النيه يبقى العمل شنو باطل واذا صلحت النيه والعمل فسد يبقى العمل شنو باطل النيه الصالحه لا تجعل العمل الفاسد سرق صنه انت فاهم كلامي ومثل الناس الواحد تلقى حاله دينه برضه مجرم لو خدت الزفه تقول له يا كل اللي حضروه لازم يعني لازم تغواه هنا يعني هنا ما في انت مجرم ولا جنو ما هنا هنا فيتهي هنا لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وان في الـ في الـ في, الـ في الجسد مضغه اذا فلحض قال حجزه كله واذا اذا اذا فلح جوا ها هناك ها هنا بسلك لكن ما ممكن يكون ها هنا بايز وتقول له ها هنا جوا صالح انت بتكذب علينا بتكذب على ايه نبيك وانت بتكذب على مين فشوف يا اخي المساله واضحه والداريحتال بيحتال على نفسه لكن اذا جيتنا نحن وصلتلنا بنوريك انك احتال وبنقنع بحجه الاسلام لكن ممكن تغي على نفسك معلش مش على نفسك تغي على واحد ثاني على شكل لكن تقول لي يا أخو الله سعصون ذلك يا أخي مشددين والتغوى هنا ويقول لك يا أخو الله والتغوى هنا ويقول لك يا أخوة صعب هو لكن إن جيتني في المحل بيني أنا بغنعك بوريك أنت على ضلال وبتغوش في نفسك على التقينات بطع هل تفهم كلامي؟ إذا عربت هذا،, هذا الجواب على هذا السؤال يسأل قال ابن العمار الرحيم لقد سمعت بشاب جاء من أمريكا من عنصار السنة يسمى مين كده وليد فقيري شباب بحري المساد يدعم اسلوب فضيلتكم ويحذر الشباب بان اسلوب الشيخ ليس اسلوب تربوي ومو منفر من الدعوه قال تعاوز راس قدام اول شيء يا اخي انت بتعرف وليد فقيري تعرف وليد لا هب ينفع ادعي في فايدته تعرف فقيري لا ده نكيره ابن نكها ولنكيره ده ابني ما عندي لو ان زمن انا برد عليه واحد علم نكره زي ده لفقير ده ما بسمح لتلاميذه تلاميذي ان يرد عليه لانه انا تلاميذي اعلم تلاميذ تلاميذي اعلم الا كلمه عشان يرد على فقير ابا تلاميذي ما بصفح. ما برد عليه اللي يرد نكره والنكرات دي اذا تكلمت بالعلم لا تزيدها الا جروم لا تنكيرا ما انت حد تبع العلم وبحري ولا جنكنا فينا احنا كله في ذات البطف والتلك في يعني ناس باسم انصار السنه وحاولان ناس ليسوا على المنهج السلفي لانه شعار انصار السنه بس المنهج السلفي عندنا في المجتمع بيمثل المنهج السلفي ولكن في ناس دي انصار السنه ينتسبون الى هذا الشعار سواء كانوا في التنظيم بتاع بحري او غيره دل ما بمثلوا المنهج السلفي دل ليسوا على المنهج السلفي سواء كان هذا أو غيره فدل بيستسلطوا وبيشروا مناهج بتاع البدع وضللات ويوما نعرف واحد يوم بنكشفه في البحثة لان وصلوا إلى المسجد ده مبني على النصيحة انشي تسمي مسجد النصيحة إذا البتر الرشادي ما دلتنا خليها النصيحة بنكشف أي ذول بننصح طب واي لوتش الله تعالى ما ندل حاج ومع أنه ذول كبير عليها والله لا لان صار سنة لازم كلكي كله عندنا النصيحه هي الاصل بالمساء ما بدون كبيعه نصيحه لانه باسلم قال اديله النصيحه كل غالبا قال لا ولكتابي ولرسولي وعمه المسلمين وعمتهم فكل من تجاوز حده يا ابن واسيو فاضي اي واحد فاضي اللي لازم حدك انت فاهم كلامي فزيدان كثيره وجيدو معه وفاده ثاني نكريات كلهم من ضاهر عاملين بقول لك انه طبعا تابع باماره بحري <تصفيق> يا امير ما عنده ريالات؟ لا جد ابو ابير بحري امير بحري عندك ريالات؟ لا دراهم فيه؟ لا بروش دنانيه فيه؟ لا يا اخو علي اخو ابو بل الامير بلانا الموت بل شغلتك فانا دارك تفهم انه في رئات البطف نحن ما عندنا حاجه اسمها امير بنعرف حاجه اسمها عالم مشهود له بالعلم يقول الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم اما شغلك بتاعه امير وأميد الدعوة ومن التنظيم لنرى العينة والعينة الهداد وما تغيثه لذا بنعرف عالم يتكلم تعرف عالم ولو لم يكن من جماعة أنصار السنة عالم سنك ما ضروري يكون من جماعة أنصار السنة لا عالم زل ساكن إن شاء الله ما عنده أي تجاه قال كلمة ما وافق المناجي سنك المناجي هو ذا الحق أما انتسابك إلى تنظيم ها؟ ويله يا جماعه ويله شعار يمثل السلفيه ده ما بدي اقول لك حصانه دبلوماسيه عشان انا اخليك ما بدي انا ما بدي اقول لك السلفيه ما مهما قالوا انا انا ما درى ما اخف الا بجد بالنسبه للناس اللي بيتكلموا من الخف انا هسه ما لا يعني واحد انتقد المنهج بتاعي لا هسه مع انه ما بده يعني حتى الاسلوب يتكلم قدامي كده كلهم ورا كان زي النكره دوت ولا غيره بلدنا أخبار أنه يجعب بلدك يا أخو الله شيخ ده بس أسلوبه ده لو خلّه أسلوبه, أسلوبه أسلوبه خليه المنهج كيف؟ على المنهج أسلوبه ده ما خليه أنا بعرف ما يسميه على المنهج دعنا من غدري من غدريه لا برجه لا تكفيري لا صوفي لا شيحي لا بس أسلوبه آه آه آه ما هذا خاجه أسلوبه ما لك مانا أنت ما مكلم بأسلوبه وده يعوصك لنتيجة إن أسلوب وصل الناس الشغالين ذيل الناس دول جايين يتغدى الجامع جابوا نفرسهم الناس الجايه بتغدى جاي انا قاعد اعمل لهم 132 بالمعلقه ما فاتوا مسايد كثيره في ناس استناذه كلها فاتت مسايد الجايم قلت لهوا 11 مسجد كيف تفكر يعني ما في صلاه جمعه الشباب الشغالين بيشوفوا الدعوه كلام يذيل كيف تفكر بيقعدوا عقبهات ده الاسلوب ده هو الاقنعهم ودخلوا معايا في ناس كانوا على درجه من الانحطاط تعرفهم التزموا الدعوه دي اثروا يقول لهم دخلتوا البلد هتدكر يقول لك والله بس يا شيخ ده قال كلمه كده والطريقه بتاعتك اللي عجبتني انت انتوا اذا ما عرفين انت مين انت انا اسلوب ده انا بقول حاجه بعدين الاسلوب بتاعي ده هو المنهج الحق انا عندي عليه ودله تقدر تجربيني انت اناكره اناكره ده بعدين الشاعر قال العرب بالنسبه للندى في شاعر قال تعرف أنا دائما أستشعر بأن ذلك قال وَمَا يَضُرُّ نَهْرَ الْفُرَاتِ يَوْمًا إِذَا بَالَ بِيَ بَعْضُ الْكِلَابِهِ خلال مشاعر ده بس بس سلسجة يعني إذا كان أنا شغلتي أقول لي ماشي كل يوم في ناس خريجة وماشي زي زين نهر وماشي إذا بال واحد في النهر بيعمل له حاجة إذا كلبين ثلاثة بانو عشرين كلب بانو تفتكر بيعمل حاجة وما يضرونها عشان كده اللي زي النوع ده فجري ده وغيره انا برد عليه بالبدا وما ضرنا فوراتي يا ابن اذا بقى فيه بعض الكلام انت فاهم وبرد على هؤلاء بقول الشاعر ولو ان كل كلب عوى هل قمت حجلا لازم هسخره نتكلم بدينار انت قال انا برد عليا دول بقى الكلام ده ما عندوش حكم يعني لو انا اي كلب حوى انت تعرف لو اي كلب هوى هو فين شلت لي حجر الحجاره دي كانك بجروش تقيله في كل بيال وين بعيد افتكرتها هاو هاو بعيد عنها عشان لك حاجه ما حاجه ده اللي بريد قريب هاو هاو جاي خنده العلاج لك حاجه فذلك قلت لكم بعيد قلت بعيد ده قلت لكم بعيد ده مع ام بجيريجني ها وريك اللي بتفعل انت, انت ما كلامك قلت ما بتجيته المشكله بتاعتك طيب اتكلم بيوره وطلقت لك عطاله على تاكلتك كلام انصرتنا على جن كده كلهم تخبته نجيب لك البحريني اي عاطف الاسلوب ده ما انهي القران ان ده على ادله طبعا الاسلوب ده انت كمان تاخده وتقول لك يا اخي مسخن اه مسخن في ثلاجات اذا في ثلاجات انا مشكله بس ادخله بس في الثلاجه يسخن كيف يعني انت بتاخذ مسخن دي في الثلاجه بس كدورني مسخن دي يحلوها كيف بس سخن اي يعني بقوه شديد طيب دي اللي استفادها باظ دي سنه بقول خدي مش كده اهي بقول مش كده اهي غمرنا في صحيح البخاري ولا عندك حاجه ثاني من روايه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان مع سلم اذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كانه منذ جيش يقول صبحكم وبس يكفي اذا مسخن دي هذا الدليل بتاع ذاته ده دليل على مسخن ثاني حاجه مصخرها اسمه مصخرها السخانه دي بتاعت النبي ذاته البخاري يعني ذكر باب الموعظه عند الغرب اقول لك يا اخي مره جيت سعودي كده ما عارف الحاصل لانه مدعوت هناك ياكل جاي جاي زياره هنا فدرك يعني في السبعينات يفر في الحلقه ما اعرف حاجه يا ابو جماعه بتاع المركز العام طواف وقال لي يا خال التصوفيه وده وطبعا قال مدعوين هناك لا ياكل الجداد تعرف يقعد لهم بال كله توحيد والمبتدع الحاكم يؤذبه إذا أحد ماشا كان الهبر ملوك وضبط عن الهيئة بيشبروا لك في الحال ما يدر خارج عشان كده أناقذ على السعودي بكون مراها وهذا شرك ولا يجلون للشرك وده بقى عارف الحاضر شرك يدي بتحميل قوانينه جاءوا يا أحياليك الحاضر كده بكلمين مولا اللي معاهم من إخواننا قال له الشيخ زعلال كده ليه ما عارفني زعلال ما عارفني زعلال ليه ما أنت مشكلتك ما عارفني زعلال ليه والله يسأل اخير بذعل اذا اللي قاعد عم اكلمها الزعل ده وارد البخاري باب الغضب عند الموعظه مش مسخر عادي ما زعلها البخاري تعال البخاري ولا شغال ساينتن ساين. قال ان بقى سلم كان اذا غضب ترجم على فقه الحديث ده احتد غضبه واحمرت عيناه الغضب عند الموعظه في باب مساله يقول واحد ثاني بيقول لك لا والله يا اخي بس في بعض الكلمات مثل ما هذا بعض الكلمات كده أسوف فيها يعني لو هيا رجاء بحاجات كده فأقولها له عولة غينة أيوة مثل ما يعني والله في حاجات كثيرة كذلك نوريك هذه آية أو ما آية هذه آية, آية القرآن الجبل قول الذي ذهب القرآن ده هو كله في نهاية المطاف أنت بيمثل إحكام شرعية القرآن ده لما تكلم عن الناس جسمهم فهمت ورك اقسام الناس وبعد ذلك قال لك الاحكام الشرعيه ما اخوذه من فقهاء النصوص المختلفه قال هذا وجل هو الذي قال في القران وقلنا لا قول شنو لينا والذي قال في شان المشركين ونحن انت القول لينا نحن انت حصل جيتنا يعني استنوا الجماعه لك كلمه جارحه اسال الناس المعيده حصل يوم بدا جرحت واحد ظلم مش عديل أشددي ان تستخدمها مع مع صفين مع الابتدائيين والمشرفين والمناطقين الله يفتح وجه القلب بنبي عليه الصلاه والسلام ده ده اسلوب اجتهاد هذه قالت تعالى لما غيرت القبله قالت تعالى في سوره البقره سيقول السفهاء من الناس ما والله هم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الآية هذه في أحكام فأنا أقول لك يا أخي ما أبد جينكم تردوا على الناس علموا الناس الدين يودى الدين ذاته ما قال الله عز وجل قال كلام لسه ناس ما قالوا منهج لسه ما, ما ظهر على وجه الأرض لكن متوقع منذ عنوية القبلة الله عز وجل قال الله سيقول استفاء أو شيء قال له سيقول هم ما قالوا لسه لكن متوقع يقولون و هذا أكيد لأنه السن للإستقبال حركة على الإستقبال و قال ليس سيستقبلون هؤلاء المناققون و يسألونك هذا السؤال عشان يشككوا الناس في المنهج اللي انت تدعوله و يقول لهم كده وبعدين الله حكم عليهم قالت سيقولوا ما قالت سيقولوا بعض الناس و أحد يقول لأ انت بتقول سيقول بعض الناس نغير الكلام بتعلم فالله سمى صفاء يقول لك لا بس صفاة دي خليها خلاص اشتبها اشتبها من القرآن دي ميني أشياء بعضين يعني خليها تقدر تشتبها سيقول الصفاء من الناس صفاء لأن الزولة الصفية بنقول لي صفية بهم لي خدم عليه صفية بنقول صفية بهم نقول لك والله يا أخي تعالي يا حبيب أو, أو دي حبيب صفية بنقول صفية في إمتى حكم الشرع في إمتى سيقول الصفاء بنعكم عليك كده لكن لما نجينا ذهوك لما إيه ندعوه ما بنقول لك تعال يا سفيين نهي كلام ده ما كلام عام بسيط تعال يقول لك قالوا يقول له يا سفيين لا لا لما إيه ندعوه بنشتغل بين بال... الآيتين ده كلام في حكم عام لما تتكلم مع ذلك عشان تقدم له الدعوة ما بتقول له يا سفيين زي ما الله لما اتقلب دل جلاله دل عن فرعون مع أنه هو قال أنا ربكم شنو قال على الله واذكر بي أنه انسابا إلى فرعون إنه شنو فهلا انت فاهم العياط؟ قال لي عرفني الاول يا يا مجرم عامل فيها صقرنا وانت بتزق استهبل ايه صداه الى فرعون انه جنون انه طغى انه طغى دي خلاص لو سالوك فرعون بتقول والله غلطان لو ما استحلوا طاغى لا طغى دي كتير ديات كتير انت دي حكم الله انه طغى لما نتكلم عنه بيوروه بنقول انه جنوه فا لما نجد فقولا له قول شنو ليه عمله لو تعالى عطاريه عشان كده في التفسير قال قال كنيته ف بكنيته وكان يكنى بابمره كان يكنى شنو؟ ابو مره كنيته اسمه ابو مره فذولا ما يكنوا بكنيته يكنى بكنيته يكون شويه شنو؟ بيكون بيتكيف بقول لك يا ابو عادل يا ابو فلان قال له قال له فقولا قر يعني كمياه بكونيتها فذهب اليه وقال لي يا ام امره ما هو لو تعالى يا طارق طبعا انا لو نتكلم انا ما اتكلم بور الشيخ ها بنتام نفهم احوال الدعوه بس انت ما غرت انت خشيت الدعوه دي كيف جيت تصح لنا كيف اتعلم لما يتكلم مع شيخ ما بنقول له تعالى طارق بنقول له تعالى جماعه هذه ابو شوش مو بتلتله مخوف الناس تعاد بتلتله ما خرجت بتلتله نحن قلنا هاي لما يتكلم معه قلنا له تعال يا طغوت دين و طغوت يا بتلتله ماخوذ وجهه كبير لكن لما يتكلم هذا يقول لها يا بتلتله يا اسمع معنى بتلتله بناء بنيته تولد يا ابو غرون يا غرون يا غرون يبجي زي يبجي زي زي ما جاب الدكتور قال كلمه يا بنيتي لانه ذكريه الدائره هداه انت شفت انا نحن, نحن انت اللي عرفك قلت انت عملت ما تطول ثالث وديت دعاه ساكت انا علمك من تماما فيبقى بقى ما في فقوله قول ليلا ده من ده لما المقام بتاع بتاع شنو بتاع, بتاع دعوه لما تقدم الدعوه للشخص امام وجهه ده عنده شنو حكم لما تتكلم وتحذر منه ده حكم شنو حكم ثاني عشان كده الايه بيتكلم تقول له قول شنو لينة انت فاهم خلامي ولا مفضة بعدين قبل هي القرآن القرآن اتكلم على رأيه بعدين النبع سلم مش انت قلت تبقى الآية في سورة زمر قال تعالى لما قوله تعال عابد معنا أهلياتنا عاما ونعبد معك كنون أهلي التقعم مش بقوله لك ده فقال الله قوله قوله لهم شنون قولي يا أيها جنون الكافرين ما قال له قولي يا أيها الأحباب قول يا أيها الأحباب الكلام ضغل وقال لك غفار أنت مجد المرشبه أنت أيها اللي عرفك قد يقول أنت عامل فان قرصنا ساكد أنت عاطل ساكد يا ابني ما عندك شغل تغضاوه وابتدع أم عانا كانت لم ينخيه لكن بعيد بعيد نحن من فينا الحسنات التي تتكلم في ذلك ما دائم ما نخرج أنت أنا ما شغلتين لكن إنجيد بها دبا إنجيد عالم بها دبا قل يا أيها الكافرون إلى آخر لكم فيلكم بعدين في آية الزمر قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِي أَعْبُدُ أيها الأحباد؟ أيها الجاهلون؟ الرسول ما كان عنه لي؟ كذلك تبديه الغلم؟ الغلم؟ وإبراهيم قال إني أراك وقومك في ظلال شنوء؟ مبين يأخذ منهج من ما قالته أنت مصابل تاقي أنت عامل في أنصار سنة السلف كان عندهم أساليب في تغيير منكر يستخدمونها سد الذرائع في شق المسائل حتى ما الانسان نديك ما هي السلب الصالح طبعا وخذ حديث تبوك لما ابو عائده انا بعثت فيه في مصنعوره تبعت له را رجلا يلبس ثوبا بالحرير صحابي ما ما عرف الاسم فاغضب معتلم وقال له امك امرتك بهذا يعني زعلان انا بعت غضب قال امك قالت لك البس الكلام ده بعد قلت لك، أم جاب أحنوها، جابوا يبتاها، جابوا يبتاها، لأن الكناب ده قائلوا في سبيل الغذة عشان يعرف قطورة المسألة، وإن مسألة الحريص ده خاص لشنوه؟ خاص للنساء، ده منعج برضو ما كان عند حبه يبتاها، يبتاها يبتاها، لما آتاهم وعاد وقالوا أوصيني يا رسول الله قال له، قالت بأخبر رجسانا، فقال كف عنك هذا فقال أنوا أخذوا بما تقولوا ألسلتهم يا رسول الله فأنا مثلا قالت ساكلتك أمه ساكلتك أمه وهل يكبوا الناس على مناخيرهم في نار جعنم إلا حصائده ساكلتهم كم يمكن أن يقول لك أن ذاكين ساكلتك أمه فأنا قلت لا يا خديمة من الحجمة يودي حجمة على رسوله أشابه خطوطة المسألة هل تفاين تلاقي؟ قال لك واحد جاء لحبيبا بذكر الشاطئ في الاحتصام في حجه في سد زرايع انت ما قراتها انت, أنت اللي علمه مخبوره انت عامل فرنسا صوبنا لكن انت عامل فاخر انت فاهم ذكر صاحب الاعتصام ان رجلا اتى الى حذيفه ابن جمان فرض غلطان ما عند حكمه رجل ايه ده ما عند حكمه فقال له يا حذيفه اذه الله ان يغفر لي اصلي الله يغفر لي وده ما مشاهل دول بسال الله يغفر له في حاجه دي ده اللي فاتحه ولا ابن مشروع لكن حذيفه قبل شاف القصه دي فيها ابعاد في سد الزرايع دي دي كرافت انت كان لسه بدك زرايع يبني انت عامل فيها ساسونه انت عاقل قال له حذيفه قال اسال الله ان يغفر لنا ان يغفر لك ان شاء الله الله يغفر لك في واحد ثاني كان جنبه اظن ان جوا سوا لا لا انا هذا اللي حذيفه والله يغفر لي عليه شويه انت حذيفه برضه فداك هو ده طيب الجماعه دول قادرين يعملوه طاغوت وتجح حكايه جر لما يبقى شكيت التيله وبعد ده فيهم جماعه من وين رجع للاول اول شيء قال له دول قال له قال له متكث خليك فاتحي لا نصر الله لك ان شاء الله الله غالي ما يصر لك ورجع للاول قال له ولا لصاحبك هذا انت ذاول اللي بيردك فاتحه يلا الله يغفر لك ذاتك أتريد أن يعتقد الناس أن حذيفة برضه ما عنده حكمة؟ كذا يقولي ده ما عنده حكمة. يا عطل يا فقر انت اللي قاعد تقول فقري ولا برضه؟ أجي بعداده ما عنده حكمة لما قالهم كده ها؟ كان عنده حكمة ولا ما عنده؟ وادي ترمي على الانتعاط اللي نشوف أمريكا بتاعتكم ونشوف الجمبرادات بتاعتكم انت اللي عارفه بكلام ده, ده انت فاهم كده؟ انت تربيه تربيه سيئه بتاعت بحر هي اللي أرضك ده الكلام ده في ما ذكر صاحب المصنف أنا بتحدى أي عاطل يجيني وبيزد من العميل السلفيين وبيتكلموا من ورايا انا ده كله ما عنده له مصلحه كلهم الانصار با دي يا ابو حجيه صوفيه ده ما عنده ولا عنده كله انا بتكلم عن الناس العميلين عاملينها هذيك كانت بتلفس الاولى الاخيره اذكروا عميلتنا عاملين عملي فيها سلفيين عامل فيها وجاهل بالجديدات المنهج السلف وبيدعم فينا كمان لو انت عندك في خير حاجه عليا انت ما هتبقى جنيه انا ما هروح قاعد في جاره بغاها يا بتاع يا بشر لا دي حرص ما. انت ما جيت لحد عندي هو ابن عباس توضى ذات يوم مره مره ابن عباس برضه ما عنده حكمه واحد كلمني قال لابن عباس واحد من تلاميذه قال قال له ما عندك حكمه ودعم الفلاسفه قال قال له ابن عباس قال كده يوم ابن عباس قال له لما راح الرجل يتوضى ابن عباس توضى مره تبره ها و واحد اظن ما ما اعرف الوضوء الا ثلاثه ده اللي بعرفه ابن عباس رجل فقير وصحابي فابن عباس ده بدل يقول يا ابن عباس المره مره دي وارده ده يتعلم منه ما كان ينكر عليه وترى زي اللي عطاه دين زي ناس فقر وسيام رمضان قال له ما هكذا الوضوء يا ابن عباس دارب دي ابن عباس ومغلطه بيقول يفهم اي حاجه وده ده عالم ابن عباس رد عليه وممكن يرد عليه برد احسن بالدلائل بالرد المناسب هو ممكن كان يرد عليه اخريج بداتنا ماثلم كان كان يقول له يا حبيبي اللي قدور الزهد ده يا ماثلم ولا ما كان غاضب لكن بالرد المناسب انت غلطت يا ابني انت عارف العالم كان قصدها قال له انما فعلت ذلك عمدا ليراني احمق مثله انا قال لا انا عملت المره المره دي اكان جبني واحد احمق زي كده وغدرت وددت شاهي المسلم وغدرت وبعث لم يطوبنا ومرت مرات ده تحتاج على واحد من بتاعين التنظيم ده بالكلام اللي قال ابن عباد اصلا ما بظوصل تبلك يا برين تقبل لك وتضلي عم سالم اذا انت ما عارف صاحب هوا يا ما تخطاها اختهونه اخته وما حدا شوف لكم شغنه ثانيه عشان ما تكون جدو نفتح لنا باب بتاع بتاع نار ثاني ونحن اللي نريد لنا في اعدادات مشويه تفتح لنا باب ثاني لان كل مره نروح على نفتح لنا ها ونحن المكفيه ومكفيره ولكن ما عندنا كبير برضه ما بتفرق معي هذا انا ما بتفرق معي هذا اكثر سنه جنك لك في الى خبط جانا انه خالف, خالف بيروح على القوانين انت فاهم كلامي اذا عرفت ذلك ده منهج واذا مشينا ده تعب. يا اخي في منهج في المصنف بتاع ابن رزب واذا في في بتاع متاها واحد قام سأل في المسجد والله يا اخوانا الساعه 13 والله انا منقطع وجيت معاك من ايه قام قال له بيتي كام فعدهه وبيتي كام قام عليه قوالي مش حد بس اخو خجمه لكني وقال ما لك يا ابن المنذر ما كنت فاحشك قال الاخر بتاعنا قال صحابي بعد فوقي معل قال ها كده امرنا والرسول ماذا العبد لكن مشافه العبد بنزل معاه والرسول قال فكل فلان ده الله ولك لكن برضه العبد بيكون نوع من الوحي من من نوع الادب ده اتفقنا ولو نروح نسترسل في الكلام ده بيخليك انت تشوف لك محل ثاني واكتب لك محل ثاني خلاف السلفيين لانه في هذا المنهل ده منهج مفروض ذاته المنهل السلفي ما منهج بتاع تنظير اراء ويعتقد في اجتماعات لا المنهل بتاع ده ما بقول اجتماعات كثيره والله ساي الاجتماعات اللي تتب الجامع تشوف الناس اللي ماله انت بتدفع كمله لكن عشاننا دورا تقريبا الدعوه دي ما تمشي وقولوا عليكم قولوا لك كتاب ولا ولا فاهم يعني اذا تقيد مد الله في الاجل اللهم على محمد